هذا الحرام البين هو بين في الجملة بين في العموم وبيانه أيضا نسبا هناك ما هو بين للعصدفين وليس بين لعموم العلماء وليس بين عند العلماء وليس بين عند بعض طلاب العلم بين عند بعض طلاب العلم وليس بين عند المبتدين بين عند وليس, عند المبتدين وليس بين عند العامة ثم العامة يتفاوتون وهذا, وهذا يعني أن حتى المعلوم من الدين بالضرورة ما يحكم الأفراد قد يكون هناك فرظ المعلوم من الدين بالضرورة يخفى عليه قد يكون ما سنعه ما تعلمه لأن هذا يختلف في اختلاف الزمان يختلف في اختلاف المكان يختلف اختلاف البيئة يختلف اختلاف المدارك الإنسان السادة البسيطة في مدارك ضعيفة قد لا يعلم كثير من ضرورات الدين كثير يعني متارك كدوم وآخر ذا كيف فاهم لما قد يستوع قضايا الدين الكبرى بسرعة فيتفاوتون ثم هذا ينقلنا إلى مسألة الثانية مسألة العذر بالجهل بعض الناس يقول مثلا هذه مسألة لا يعذر فيها أحد بالجهل ومستفيد إلى آخره نعم قد تكون مستفيد ومع ذلك تخفى على بعض الناس وأيضا فهم الحجة وإلى آخره من الأمور التي دارت الآن في هذه المسائل وصار عليها النزاع وترتب على الجهل بها أو الجهل بقواعدها أحكام حادة ذلك أن الناس لا يفرقون بين القواعد العامة وبين تطبيقاتها القواعد العامة قد تكون مسلمة لكن التطبيقات هي محل الخلاف وهذا يجرنا إذا إلى مسألة وهي الثمر في مثل هذا الكلام وهي مسألة سرعة الحكم على الأشياء والأشخاص دون تطبيق المنهج الأمثل في التلقي والاستدلال وتطبيق الشروط والضوابط والمعنى وأخطر ذلك قضية الحكم على الأشخاص بتفسيق أو تكفير سواء هيئات أو دول أو جماعات أو فرق أو أحزاد أو أفراد والجهل بمثل هذه الأمور وحدودها أدى إلى وقوع كثير من الغيرين من المتديني خاصة من الشباب إلى الوقوع في التكفير وما يترتب على التكفير من الحدة في التعامل مع الآخرين واستباحة أمور لا تباح شرعا من إرهاق إزهاق الدماء ومن الحكم الأحكام القاسية وما يترتب عليها من أمور صعبة على الإنسان الحاكم نفسه فكيف بالمحكوم عليه؟ نعم ومنهما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا فاختلفوا في تحليله وتحريمه وذلك لأسباب منها أنه قد يكون النص عليه خفيا لم ينقله إلا قليل من الناس فلم يبلغ جميع حملة العلم ومنها أنه قد ينقل فيه نصان, أنه قد ينقل فيه نصان أحدهما بالتحليل والآخر بالتحريم فيبلغ طائفة أحد النصين دون الآخرين فيتمسكون بما بلغهم أو يبلغ النصان معا من لم يبلغه التاريخ فيقف لعدم معرفته بالناسخ ومنها ما ليس فيه نص صريح وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا ومنها ما يكون فيه أمر أو نهي فتختلف العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو الندف وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه وأسباب الاختلاف أكثر مما ذكرنا أحسنت. يعني حقيقة هذه يعني التنبيهات تفتح آفاق طالب العلم في رحابة الصدر تجاه الخلاقيات في التسامح في المعالم من أهل السنة وأهل العلم في ساعة الفؤفق في الساعة يستصحاب رحمة الله عز وجل بعبادة في إعمال قواعد التيسير غير ذلك مما يفتح آفاق على طالب العلم ولذلك أرى مثل هذه نقف يقف عندها طالب العلم كثيرا الشيخ عندما ذكر أسباب الاختلاف ذكر أسباب حقيقية ووقعية وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحاب والتابعين هذه الأسباب الحقيقية إذا, إذا استصحابها طالب العلم خاصة المبتدئ سلم من كثير من غوائل وال والشدة تجاه الآخرين أيضا التدمر مما عليه كذا ساعة الأفق في النظرة إلى أقوال العلماء ساعة الصدر في الخلافيات التي اختلفت عليها الأمة والعزاز التي اختلف عليها لأنه هنا ذكر أنثلة فكيف لو استقصى أنه أن يكون الناس خفي على أكثر الناس ولم يعلمهم لقل هذا كثير إلى اليوم إلى اليوم كثير من النصوص التي تحكم في قضايا الناس المعاصرة كثير منها قد يعلمه القليل ويعلمه الأكثر رغم انتشار العلم والوسال والآخر ولذلك يفاجأ بعض صباب العلم عندما تثور قضية من القضايا الكبيرة وخطيرة يفاجأ بأنه يرد له دليل ما كان على بأنه خافي عليه فيحسم هذا الدليل القضية أو على الأقل يعدر فيها المخالف أيضا أن ينقل فيه نصان أحدما تحرير وتحرير هذا النصان كيف الجمع بينهما أيضا هل نأخذ بالنص المحلل أو النص المحرم إنما هذا له قواعده لكن هذا يجعل طالب العلم او العالم الذي يعرف هذه القاعدة يتسع صدره يحلم على الآخرين ما يتعجل في الحكم على القضية معينه ولا على المقالف أو غير المقالف لأنه أمام نص يبيح ونص يحرم أو يحلل ويحرم فليعلم أن الذين تحمسوا للتحليل لأنهم هذا اللي بلغهم ولذين تحمسوا للتحليم لأن هذا بلغهم أو أنهم رجحوا هذا الدليل وأولئك رجعوا هذا الدليل هناك وجوه للجمع بين الدليلين ربما خفيت على أحد الفريقين أو على الفريقين يحتاج إلى العالم الراسق وطالبي العلم المتمكن ليجمع بين الدليلين ومع ذلك قد يصل إلى نتيجة ما هي على بال العالم الآخر إلى آخر كذلك الأمر التالح أن ما لسه فيه نص صريح هل يلحق بنص مشابه أو يلحق بقاعدة أو هل يلحق بالقاعدة المحرمة أو القاعدة المحللة إلى آخر وعلى أي وجه ألحق هذا هذه القضية الجديدة أو التي لسه فيه نص صريح على أي وجه ألحقت بهذا النص أو بذاك بها تلك القاعدة بتلك ومنها ما يكون فيه أمر ونهي فيختلف الألماء فيه في حمل الأمر هل هو للوجوب أو للكراهة النهي هل هو للتحريم هل هو للوجوب أو للإستحباب النهي هل هو للتحريم أو للكراهة إلى آخره فهذه الأمور هذه القواعد هي قواعد واقعية ليست مجرد يعني احتمالات هي قواعد واقعية عمل بمقتضاها المجتهدون من الصحابة والتابعين وطالب العلم اليوم مضطر إليه اضطرارا وعليها نقيس يعني هذه مجرد أمثلة نقف عندها والشيخ سيذكر مماذج بذلك فيما بعد مفيدة في هذا السؤال يتعلق بالقدر يقول في مسأة الهداية والظلال في السؤال فيه ركاكة شوي يمكن السائل المستعجل يقول هل عندما الله سبحانه وتعالى هدى فلان ويظل فلان من الناس هل هذا ظلم طبعا السائل يعرف أن هذا ليس بظلم الله عز وجل ليس بظلام للعبيد في مسألة الهداية والإضلال يعني مبنية على قواعد يترتب بعضها على بعض بما أولاً يجب أن نعرف أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويظل من يشاء هدى من شاء وأضل من شاء لكن هذه القاعدة لابد أن تكون ثمراً لقواعد أخرى وهي علم الله السادق أولاً أي متعالك المراتب القدر علم الله السابق علم الله السابق هو أن الله عز وجل تعالقه في هذه المسألة هو أن الله عز وجل علم أن هذا من الناس سيختار طريق الظلام وحكم عليه بما سيسلكه لسابق علمه سبحانه لا تحكما لأن الله ليس بظلام للعبيد الله عز وجل في تقدير الظلام الضالين علم أنهم سيظلون بسابق علمه لأنهم حينما اختبروا أو حينما سيختبرهم سيفشلون في الاختباك فعلم بسابق علم أن هؤلاء يصدرون فقدر عليهم الضلالة وعلم عز وجل بسابق علم أن هؤلاء سيهتدون فحكم عليهم بالهداية هذا من ناحية ناحية الأخرى أيضا تفر عن هذا هو أن الله عز وجل أقام الحج على الخلق فبين طريق الهداية وأوضحه وشرعه وامر بسلوكه واقدر العبد عليه وامر و... و... واقدر عليه ووعده اقدره ووعده وبين طريق الشر وشرع تحريمه والنهي عنه واقدر العبد عليه ونهاه وتوحده اذا ما لا احد ولذلك الله عز وجل رفع التكليف عمن عم لا يستطيع رفع القلم عن ثلاثة أيضا الذين لم يقع لهم تكليف قصدي لم تتوافر فيهم شروط التكليف في الدنيا مثل من لم تبلغه الحجة من لم تبلغه الرسالة أهل الفترات الذين بين الرسل الأطفال, الأطفال الكفار الذين يموتون لم تستبن لهم الحجة هؤلاء يختبرون يوم القيامة بثوابت النصوص يختبرون يوم القيامة اختبارا كاختبار الناس في الدنيا على وجه ورد فيه بعض التفصيل أو على وجوه ورد فيها بعض التفصيل والله جامع العلوم الحكم وصلنا لأوين أبو عمر أين تفضل الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال ابن رجب رحمه الله تعالى ومع هذا فلابد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق فيكون هو العالم بهذا الحكم وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالما بهذا فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلاله ولا يظهر أهل باطله على أهل حقها فلا يكون الحق مهجورا غير معمول, غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فدل على أن من الناس من يعلمها وإنما هي مشتبهة على من لم يعلمها وليست مشتبهة في نفس الأمر فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من لا لحظة يا أبو عمر هذا الحقيقة الكلام المقطع يعني كغيره من, من كلام أهل العلم الراسخين تضمن قواعد ذهبية وتضمن درر وحكم وأصول عقدية وفقهية وأصولية عظيمة هذا المقطع الذي يتكون من ستة أو سبعة أصطفق أشير إلى بعض التقعيد الذي أشار إليه الشيخ وهو يفيدكم في مثل هذه المرحلة التي نعيشها الشيخ هنا ذكر قواعد مهمة في موضوعنا الآن الكلام هو في التفريق بين ما هو حلال بين وحرام بين وبين ما هو من المشتبهات فالحلال البين بين والحرام البين بين وسيذر البهائم سلا زياده امثله ايضا أغلب الكلام سيكون على القواعد حول المشتبهات فهو اولا قال في أول الكلام رقم 1 لابد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق هذه بل سم في علاج مشكلاتنا اليوم فأولا هذا الكلام تقتضيه النصوص وضرورات الدين ليس مجرد استنتاج من الرجب أو غيره اجتهد به هو هذه قاعدة عظيمة تقتضيها ضرورات الدين من أن الله عز وجل أكمل الدين وتكفل بحفظه وجعل المرجعية لعلماء وجعل أنه لا بد من قائم بالحق لا يضره من خذله إلى قيام الساعة إلى آخر ذلك تأتي هذه القاعدة بد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق هذا الذي يوافق قوله الحق أحياناً يكون مغمور وأحياناً يكون قوله مغمور أيضاً متى؟ عند الفتن عند الفتن هذا العالم الذي يوافق قوله الحق قد يكون مغمور رأيه باهت لأن الفتنة تشرئب وتظهر قالات الروايب الله ويشتهر ما يحقق عواطف الناس وأهواءهم من الأفتاوى ومن الأحكام الرأي الرشيد والحكم الأكيد ينغمر ولا يكاد يذكره الناس الناس في الفتن تسيطر عليهم الأهواء فلا يريدون القول الحق ولا يرغبون فيه وإذا قيل كبتوه لألا يظهر إذا قال عالم أو طالب علم أو داعيه بالقول الحق كبته الآخرون لألا يظهر هذا القول لأنه لا يحقق هوه لا يحقق راباته هذا يكون في الفتن أكثر من غيرها ولذلك رأينا خلال الأحداث القريبة في السنين الماضية يعني آراء رشيدة كثيرة جدا من أفراد ومن مجموعات من العلماء والطلابين لا يحرص الناس على نشرها بل أحيانا يتجاهلونها ويتناسونها حتى تنسى فعلا أنا كنت أستعرض خلال هذه الأيام الماضية بل منذ يعني تقريباً شهر وأكثر وأنا أستعرض مجموعة مواقف مشايخنا وعلمائنا تجاه الأحداث الماضية من خلال 20 سنة مضت بل 25 سنة مضت عجيب يا أخواني أني ما وجدت حدث ذوبان يهم الأمة حتى وإن كان خارج بلادنا بل وخارج بلاد المسلمين ما من حدث ذوبان إلا وللعلماء فيه بيانات وقرارات أو, بيان أو, أو فتاوى معتبرة صريح. كل الأحداث المهمة في حياة الأمة خاصة وعامة يعني مثلا حتى المسائل التي بعض الناس يعتبرها بعيدة عن الأحداث مسائل علمية أو عقدية أو سياسية ولأضرب لكم مثال من الفتن التي ظهرت من قبل كم سنة والآن بدأت تزداد والتي أيضا ركبها موجتها الجارودي فتنة ما يسمى بالتقريب بين الأديان حوار الأديان حوار الحضارات كنت أسمع من بعض المتحدقين من المثقفين أن مشايخنا لا يواكبون الأحداث وأنهم في مثل هذه الأمور الخطيرة لا يدرون وإذا بأجد عدة بيانات وخطب وفتاوى لمشايخنا فعلا تأصيلية منهجية في النظرة التفصيلية في هذه الظاهرة الخبيثة ظاهرة التقريب بين الديان منها مما رأيت فقط بياناني رأيت بيانين من الهيئة كبار العلماء بينهما عدة سنين وكل منهما في تفصيل نصره يكفي ورأيت خطب لبعض مشايخنا مسجلة وكتبة الآن ونشرت في كتب هذا نموذج لمسألة يظن أكثر الناس إنها مغمورة وأن العلماء ليس لهم فيها اهتمام ما هو صحيح لكن العلماء منهجهم اختلف عن منهج الغوغائية منهج المتسرعين الذين يريدون العلاج العاطفي دون روية لأن هؤلاء موقعون العلماء موقعون عن الله تبارك وتعالى يتحملون في ذمامهم مسائل كبرى وإن فات أمر دون أن يترووا فلا يهمهم ذلك لأن الأمر أمر العباد لله عز وجل يهمهم أن تبرأ دمامهم وأن يتثبتوا وأن يتيقنوا من صحة قولهم ولا يهمهم المسارعة مع حمر الدجال وسائل الإعلام أو مع العاطفيين من أصحاب الجعجع الذين يريدون أن تحل المشاكل بلا روية وبلا دليل ومجرد عواطف ومجازفات في الكلام إذن نلاحظ كلام الشيخي قل أولاً لابدت الأمة من عالم يوافق قوله الحق فعلاً ما من قضية من القضايا حتى التي عايشناها على كثرتها اليوم إلا وتجد فيها قول أقرب للصوص قول حق وأحيانا هذا القول لا ينتشر بين الناس لكنه قول قامت به الحجة على الناس ثانيا أنه أحيانا يكون الألمر الألمر مشتبه على عامة الناس لا يشتبه على هذا العالم يكون واضح عنده يقول فيكون هو العالم بهذا الحكم وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالمها ذهيانا عامة العلماء يشتبه عليه الأمر ويستبين لعالم قد لا يكون هو الأرسخ علما قد لا يكون هو الأشهر قد لا يصنف من أنه من العلماء المشاهيري لأخيره لكنه عالم وهذه أيها مسألة؟ عايشناها في وقتها. كثير من المسألة تشتبه على كثيرين من العلماء فكيف بمن دونهم؟ ثم عندما نفتش عندما نجتهد نجد فيها موقف من انسان لم يشتبه عليه الأمر نجد واحد ما اشتبه عليه الأمر تبين له الأمر إما ببدل جهد من عندها وتوفيق من الله عز وجل بصره الله بالحق بأي وجه من وجوه الاستبصار ثم ثالثا قد يشتبه الأمر على الأكثرية هذه مهمة إلا نظن في مثل هذه الظروف التي نعيشها أنه لا بد أن يكون الحقم على أكثر هل ما يزال قد يشتمه أشتبه الأمر على الأكثرية وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالي بهذا إذن عندنا ثلاث مسائل إلى حد ثلاث مسائل سنذكر أكثر أنه, أنه لا بد في الأمة عالم يوافق قوله الحق وآبا لا بد يكون في الأمة عالم لا يشتبه الأمر عليه الذي يشتبه على الناس وثالثا لابد لا لا لا قد يكون الأمر مشتبه على عامة العلمة لماذا نقول هذا؟ لا؟ لأن لا ننسى قمام العواطف فنظن أن العلماء لابد أن يكونوا دائماً على بصير بكل شيء لا هم بشر قد يكون الحدث المفاجئ أو الحدث الملبس وأحداث اليوم كلها فيها لبس ما تنجلي إلا بعد مدة أغلب الأحداث الجسام لتحدث في تاريخ الأمة اليوم احداث متشابكة فيها وجوه عدة من الأسباب والآثار والمقاصد فيها وجوه عدة من المسببات ومن يعني الدوافع فلذلك الاستعجال فيها خطر على دين الإنسان والتروي والأصل ومع ذلك وأقول ولذلك يشتبه الأمر على غامة العلماء لكن ليس على كلهم أو على أغلب العلماء ليس على كلهم رابعا هذه قاعدة شرعية ذكرها نبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة هذه قاعدة بينة لكنها تحتاج بذل جهد لا تبين له لأول وهلة لكنها عند التحقيق بينة كيف بينة يعني ما من أمر من أمور الدين اتفق الناس على مخالفته أبدا وما من أمر من أمور أمر من البدع اتفق الناس على أقراره لا يوجد شيء من ذلك لو تستقر بكل ما تملك من وسائل ما استطاع تنتاتي بمسألة من أمور الدين اتفق المسلمون على المخالفة فيها للدين ولا أمر من البدع اتفق المسلمون على أنها من الدين لكن أن تعمل البلوى أن يكون الأكثر أن يعيش تأيش السنة في غربة أحيان أهل السنة في غربة هذا قد يقع لكن يبقى الحق بينه وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضانه لا الهلها لا يزع عنه الهالك لكن هذا يحتاج الى بذل جهد بين حق لكل جميع المسلمين كان الحق بين لا يتهيا هذا هذا هذا البيان لا يتهيا هذا الاشتهار لجميع المسلمين بل ولا لغالب طلاب العلم بل احيانا ولا لعامة العلماء قد يستبين للقله خاصة اثناء الفتن بل من علامات الفتن أن بعض وجوه الحق فيها تخفى على الأكثرية نسأل الله العافية هذه من موازين الفتن الذي يجب ينبه إليها الناس اليوم إنه في الفتن الغالب أن وجوه الحق تخفى على الأكثر والذي يشتهر هو ما يثير الفتنة من الشبهات والأحكام المشتبهة وما يثير الفتنة ويسعر الفتنة بين الناس الأمة لا تجمع تجمعها هذا رابعا خامسا ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها ظهور كامل لا يمكن لا يمكن أن يظهر أهل الباطل على جميع أهل الحق يعني بحيث أنه كما يقال يستبيحون بيضتهم أو بحيث أنهم يهيمنون عليهم هيمنة كاملة لا, لا يمكن هذا مهما بلغ الباطل من السيطرة والهيمنة كما هو حاصل في عصرنا هذا فإنه لا يمكن أن يهيمن على جميع أهل الحق لابد أن يبقى من أهل الحق من يقول كلمة الحق ويرفع غاية الحق بل غالبا إذا, إذا, إذا, إذا توافرت أسباب الهيمنة والإذلال للمسلمين غالبا تنبعج وجوه الحق على وجه لا يخطر على أهل الباطل على بال. واللي منكم يعرف شجرة النعناعة الحق مثل النعناعة إذا قطعت منه بصن النعناع إذا قطعت رصنها من جهة الأرض خرج بدله عشرة لا في مكانه بأمكان أخرى وهكذا الحق كلما يعني أزبد الباطل وأرعد فلننتظر الفرج لكن يجب أن نذر الأسباب نذر الله عز وجل ونستمسك بالحق ونعمل بكل ما نملك من وسائل النصرة والقوة ثم هذا الظهور هنا بكل بجميع وجوه لا يظهر أهل الباطل على جميع أهل الحق ظهورا كاملا أما الظهور الجزئي في بلد ما في بعض الظروف في بعض الأحوال نعم لكن لا يعني أن الحق كله يكون مقهور أو أهل الحق كلهم مقهورون هذا لا يمكن يكون لا بد أن تبقى كما جاء في الحديث الصحيح لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهري لا يضرهم من خذ ولا من عدا هؤلاء ظاهرون أحيانا يكونون متباعدين في الأماكن قد تجد واحد في أمريكا واحد في أوروبا حتى في بلاد الكفار واحد في المغرب العالم الإسلامي واحد في جزيرة العرب واحد في المشرق لكنهم أعلام تقوم به الحجة ويقولون الحق لا يبالون هذا بد أن يكون بد أن يكون لأنه مما تكثل الله ببقائه وتكثل الله بهجوده لا يظر أهل باطلة على أهل حقها يعني من جميع الوجوه هذا خامسا وسادسا فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار والعصار ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشتبهات لا يعلمون كثير من الناس لا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار والعصار بل لابد أن يكون هناك من يعمل بالحق في مصر ما وفي أصر من بل على امتداد الأمصار وعلى امتداد الأعصى على امتداد الزمان وعلى امتداد المكان لا بد أن يكون الحق غير مهجور معمول به من الامور التي يعني يجب أن ننوح عنها كثيرا لأنها تقوي في المسلمين رابطة الحق والسنة يجب أن نؤكد عليها أنه لا أعرف بلد زرتها وأنا ما زرت إلى بلاد قليلة ما أعرف بلاد زرفها من بلاد الإسلام أو من بلاد غير الإسلام بلاد الكفار إلا ويوجد فيها أهل سنة مجموعات وأفراد بل يوجد فيها علماء سنة يعني في أمريكا في كثير من دول أوروبا نزلت حوالي أربعة أو خمس دول في دول الشرق يعني الشرق سواء الإسلامي وغير الإسلامي كلها فيها دعاة سنة ليس مجرد دعاة بالمدعاة وطلاب علم متمكنين أو علماء ويوجد فيها أيضا أهل سنة أحيانا تاجب كيف يعيشون السنة في تلك البلاد التي لا, لا يكاد الإنسان يعمل فيها ضروريات الإسلام ومع ذلك يعملون بالسنة وعملون بالجميع أحوال السنة في الظاهر المظاهر واللباس وغيره بل من علامات نصف السنة لو أن أهل السنة وعوا هذا الأمر أو وعى كثير منهم إنهم كلما أظهروا السنة زادت حيبتهم عند الناس واحترامهم كلما أظهر أهل السنة السنة حتى في بلاد الغرب التي الآن يعني أعلنت خوفها من السنة ومن أهل السنة وسمت السنة إرهابا إلا أن هذا كلام هو ودعاة السوء أما عامة الغربيين فعندهم العجيب احترام منقطع النظير لصاحب السنة إذا تمسك بسنته إذا وجدت لنجدك في اللباس الشرائي تقييم شعائر الإسلام تجد منهم احترام عجيب العامة ولفت نظر يسألون ما يتلت إن فك عن السؤال عما تعمل ولماذا تعمل ومن أنت وما تكون ولماذا كنت إلى آخره ولذلك مما يحمد لجماعة التبليغ مما يحمد لهم إصرارهم على أن لا يتخلوا عن لباس السنة وقد رأيناهم في بعض بلاد العالم في أماكن فيها خطر على من يلبس غير اللباس الفرنسي ومع ذلك لا يبالون يقيمون الصلاة في الحدائق العامة في الفنادق في الطائرات بلباسهم بعمائمهم لباس قصير ما تجد تبليغ لباس طويل يقيمون شعائد الله سلام يدعون الله إلى الله في كل مكان والعجيب أنهم يحترمون احترام عجيب لا يتعرض لهم أحد حتى الأنظمة تخضع لهم أنا أذكر من المشاهد وإن كان هذا لكن أرجو أن يكون مفيد يعني من المشاهد العجيبة كم مرة أراهم يصلون ونصلي معهم إما في سوق سوق السمس السوبر ماركت هذه ولا في فندق أو في العجيب أن الناس يقفون لهم حتى ينتهون من الصلاة مرة في عمارة كبيرة ضخمة فيها عدد من الناس رجال أعمال وضيوب وزبار مجرد أنه ما, وجد ما وجدنا مصلى إلا أمام المصاعد مع جماعة التبريغ وقفنا نصلي يا إخوان الناس وقفوا طوابير حتى انتهنا من الصلاة طوابير زحان كما الصلاة عشر دقائق على الأقل فهذا من, من ثمار عمل بالسنة أقول إن يعني لا يمكن أن يهجر الحق فلا يكون الحق مهجور على غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار وهذا أيضا يذكريني بأمر قد يستغربه بعضكم وبعض من يسمع إنه أحيانا يكون نصر الحق على في بعض الجوانب الدين على يد إنسان ليس من أهل السنة محظر قد يكون بيدعي لكنه في جانب ينصر السنة وذكرت لكم مثال لأن أهل السنة لما قصروا هيا هي الله غيرهم من المسلمين هذه قد تصعب على البعض لكنها واضعة وشواهد الأدلة والتاريخ تدل عليها والأحوال والواقع تدل عليهم واحيانا إذا تخلى بعض أهل السنة الذين فيهم جبن وضعف ومتسبين للسنة خاصة شبابنا إذا ذهبوا للخارج أبد يتفرنج مئة بالمئة مع أنه يصبح سخية وضحوكة للناس في تفرنجها الغير اللائق ولو استمسك بدينه لك عز له فقصحر الله هالبدأ ينصرون السنة التي خذ لها أهلها في بعض البلاد الغربة أخيرا قال قاعدة السادسة والسابعة فدل على أن من الناس من يعلمها وإنما هي مشتبهة على من يعلمها من إذن الاشتباه نسبي هذه قاعدة تكتبوها أنت إن الاشتباه قد لا يكون من, يعني من جميع إنما الاشتباه نسبي إما في المسألة نفسها أو في الأشخاص وهذا هو الغالب إنه نسبي بالنسبة للأشخاص فهذه المسألة مثلا معينة مشتبهة بالنسبة لي لكن ليست مشتبهة بالنسبة لفلا من الناس لأنه يعلمها واضح عندي وانا ليست واضح عندي إذن الاشتباه أمر رسبي لا يلزم أن تكون مشتبهات مشتبهات على كل الناس ولا مشتبهات من كل الوجوه تكون يكون الاشتباه ليس في نفس المسألة الشرعية أو دليلها إنما يكون الاشتباه وهو الغالب عند الناظر فيها ليس الاشتباه في نفس المسألة الشرعية إنما الاشتباه في نفس النظر فيها فهذا هو سلوة المقتضية لاشتباه بعض الناس لبعض الأشياء على كثير من العلماء نعم اقرأ وقد يقع الاشتباه في الحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء وغيرهم من وجه آخر وهو أن من الأشياء ما يعلم سبب حله وهو الملك المتيقن منها ما يعلم سبب تحريمه وهو ثبوت ملك الغير عليه فالأول لا تزل إباحته إلا بيقين زوال الملك عنه اللهم إلا في الأبضاع عندما من يوقع الطلاق بالشك فيه كمالك أو إذا غلب على الظن وقوعه كإسحاق بن راهوي وهذا اشتباه عارض أيضا حقيقة يعني الشيخ ربما يعني غفل عن, عن, عن هذه المسألة لأنه ذكرها من قبل أن الاشتباه في نفس ليس في نفس الأمر الاشتباه هنا عارض في مسألة الطلاق أو الأبضاع يعني الزواج الشرعي مباح مطلقا وهو من الحلال البين وهو ملك بين العاقيدين الزوج والزوجة ولا يزول هذا قال اللهم إلا في الأبضاع يعني الفروج عند من يوقع الطلاق بالشك لما وقع الطلاق بالشك وجد الاشتباه الاشتباه عارض الزمن ليس في ذات المسألة في حليتها وكونها من الحلال بين هذه مهمة حل نقاش لكن لما جاء السبب العارض وهو احتمال وقوع الطلاق الاحتمال اوجد الاشتباه نعم فضل أو إذا غلب على الظن وقوعه كإسحاق بن راهويه والثاني لا يزول تحريمه الا بيقين العلم بانتقال الملك فيه وما ما لا يعلم له اصل ما لا يعلم له اصل ملك كما يجده الانسان في بيته ولا يدري هل هو له او لغيره فهذا مشتبه ولا يحرم عليه تناوله لان الظاهر ان ما في بيته ملكه لثبوت يده عليه والورع اجتنابه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها خرجه في الصحيحين فإن كان هناك من جنس المحظور وشك هل هو منه أم لا خوية الشبهة وفي حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه أرق من الليل فقال له بعض نسائه يا رسول الله أرقت الليلة فقال إني كنت أصبت تمرة تحت جنبي فأكلتها وكان عندنا تمر من تمر الصدقة فخشيت أن تكون منه الحديث سنده حسن نعم نقف عند هذا المقطع يقرأ الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن هذا ايضا ما اصله الاباحه كطهارة الماء كطهارة الماء والثوب والارض اذا لم يتيقن اذا لم يتيقن زوال اصله فيجوز استعماله وما اصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان فلا يحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد قوله من هذا يشعر بأنه من المور المضطربة والمشتبهة وهو لا يقصد هذا هو أحال على, على, على موطن بعيد من هذا أي من الحلال البين ما أصله لباحة لكن أيما قد يشتبه إذا طرأ طارئ فيحتمل أنه يقصد أحد الأمرين لكن الغالب أنه يقصد من هذا أي من الحلال البين ومن الحرام البين وقد يقصد ما يأتي استثناء بعد قليل وهو الاشتباه بعد البيان يعني يكون أصل الشيء بين حلال بين لكن يأتي أمر عارض يجعل هذا الحلال البين مشتبه هذه العوارض الكثيرة نعم. فإن تردد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل فأبني علي. في... فبني عليه فبنى عليه فيبنى مم. يبني فيما أصله الحرمة على التحريم ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه هذه فيها حقيقة مزلة على كثير من الناس والصحيح هذا عند جمهور العلم وهو اللي تقتضي كواعد الشرع إنه إذا شككنا في الشي نرجع بالأصل يعني مثلا أنت شككت في الطهارة أن تعرف أنك متوضي لكن عندك شك هل نقضت الغضو أو ما نقضت تعرف أنك توضعت لكن جاء الشك عارض فالأصل أنه تبني على أصل طهر وإذا صار العكس إذا كنت مثلا يعني تعرف أنك لم تتطهر لكن ورد في ذينك أنك احتمال أنك توضيت فالاحتمال هذا أصرف عنه النظر ويبقى أن أصلك أنك لم تتوضع الطارئ هو الذي ينفى والأصل يثبت وهذا أقول مزلة خاصة في مسألة الحلال والحرام عند كثير من الناس الهوى قد يصرف الإنسان من أنه يجعل ما, ما ليس أصل أصل فقد يقع في معاملة ظاهرة الربا أو فيها, فيها اشتباه رباء فيقول الأصل الحل وهذا غلط لأنه إذا كان يعني الذي يتبادر الذهنك لأول وهلة أنها معاملة ربوية لكن اشتبهت فلا تردها إلى أن أصل الحلم ردها إلى أن الأصل الحرمة وهذا يقول يفتن فيها كثير من الناس مع قلة الورع في الناس اليوم في كثير من الأمور خاصة في الطعام والشراب واللباس والتعاملات الاقتصادية كثير من الناس يقول الأصل حلم نعم الأصل حل فيما هو حلال بي لكن في المعاملات ما تجيب لي معاملة ظاهرها الربا لكن ما عندك جازة منها ربا فتقول أصلها حلال لا أنت لازم تبني على الشيء المفهوم في هذه القضية من أول وهلة إنها ظاهرها ربوية فإذن لا تتأول لنفسك وتقول ظاهرها الحلال وكذلك في كثير من المعاملات أقول إنه فعلا الأصل في الأشياء الرباحة وكل أمر له أصل لا يلتفت إلى الشك الطار فيه سواء في مسئة الحلال والحرام أو الواجبات وغيرها لكن ينبغي أن يكون للهوى ونزعة الهوى دخل في هذه المرة والإنسان يتقى الله عز وجل فيحرر الأمر ان عرف وإلا يسأله العلم نعم ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهنه أو كلب غير كلب أو يجده قد وقع في ماء وعلل بأنه لا يدر هل مات من السبب المبيح له أو من غيره ويرجع فيما أصله, فيما أصله الحل إلى الحل فلا يندس الماء والأرض والثوب بمجرد ظن النجاسة وكذلك البدن إذا تحقق طهارته إذا طبعا قوله ويرجع فيما أصله الحل إلى الحل هذه كلمة جديدة يعني قاعدة جديدة ما لها علاقة بالقاعدة التي سبقت القاعدة التي سبقت يكسر خطأ الناس فيها وقد ذرب لها مثل في أكل الصيد الذي يجد فيها الصيد أثر سهم غير سهم شوفوا التعبير وجد أثر ظاهر إن هذا الجرح الذي في الصيد ليس من أثر سهمه طبعا الناس قديما يعني أنواع أدوات الصيد كثيرة عندهم من رماح ومن أدوات الصيد أخرى حتى غير الرماح ووجد أن هذا الطير أو هذا الحيوان الذي اصطاده ليس فيه أثر سلاحه وراحي تأول نفسي يقول لا هذا الأصل الحل إذن أنا آخذه لا ما وجد ما دام وجد أثر مادي سبب أو قصتي يعني علامة مادية ظاهرة فابن عليها لأنها هي التي أمامك وربما المثال الآخر أوضح يقول إذا وجد مثلا طير مات في يعني ربما عليها أثر الصير لكنه مات وجده ميتا في الماء الظاهر أنه مات في الماء ومات في الماء معنات أن ميته ماء ذكي ولا مات نتيجة تذكية أو نتيجة مثلا الرمي السبب المباشر أو قصد الأثر المباشر هو أنه وجده في الماء وأنه وجده ميت إذن ما ينبغي أن يعدل على الشيء الظاهر وباشر إلى أمر محتمل مضنون لكن ومع ذلك لو فعل ما نستطيع أن حرام قطع لكن وقع في المشتبه في الصورة الأولى والثانية وما يشبهها إذن الأمر, البين أو الأمر الظاهر هو الذي يبنى عليه في مثل المشتبهات أما الحلال البين فلا فهو ظاهرا وباطنا بين نعم ويرجع فيما أصله الحل إلى الحل فلا ينجس الماء والأرض والثوب بمجرد ظن النجاسة وكذلك البدن إذا تحقق طهارة وشك هل انتقضت بالحدث عند جمهور العلماء خلافا لمالك رحمه الله إذا لم يكن قد دخل في الصلاة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم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 يلبسه كافر لا يتحرز من النجاسات فهذا محل اشتباه فمن العلماء من رخص فيه أخذا بالأصل ومنهم من كرهه تنزيها ومنهم من حرمه إذا قوي ظن النجاسة مثل أن يكون الكافر ممن لا تباح ذبيحته أو يكون ملاقيا لعورته كالسراوين والقميس وترجع هذه المسائل وشبهها إلى قاعدة, إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر فإن الأصل الطهارة والظاهر النجاسة وقد تعارضت الأجلة في ذلك طبعا كلمة الظاهر إذا محتملة لأنه أحيانا يختلط الأمر على كثير من الناس خاصة قليل للفقه أو الذين عندهم نزعة وسوسة نسأل الله العافية أو نزعة شكوكة فأحياناً يعتقدون الأوهام ظواهر فلذلك لا بد أن تقاعد هذه بقاعدة تفصيلية أن الظاهر هو اليقين أو الشيء المباشر الذي لا يحتاج إلى كالذهن ويثبت أمامك يعني بمعنى أن بعض الناس يجعل المحتملات ظواهر فمثلا كثير من الذين عندهم سواسنة الله العافية يجعلون مجرد وجود الغازات ويجعلونها من, من ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من أنه سمع صوتا أو وجد ليها وهذا غلط لأنه لا يسلم الحي من وجود مثل هذه الأمور ولا يلزم أن تكون ريح نجس وهذه من أكثر ما يقع فيه الموسفزون كذلك في مسألة الطهارة الوضوء يعني بعض, بعض اللي عندهم نوعا من التكلف والتنطع يعني يدعي أن الظاهر هو عدم استكمال الطهارة عنده هذا اللي يظهر له يقول أن هذا اللي يظهر لي نقول لا ليس المقصود بهذا بالظاهر هذا فمثلا في غسل الوجه يقول الظاهر لي أنه ما بلغ الماء كل الوجه قد يكون مثل لحيته وكثيفه يقول أنه والله ما بلغ الماء شعري كله حتى الشعر الظاهر ما بلغه لماذا؟ لأني ما فركت يدي بقوة. فالظاهر عندي إني ما توضيت أقول لا ليس المقصود بالظاهر هو ما عنيته أنت هذا النوع تعمق وتشدد الظاهر هو أنك توضأت الوضوء الشرعي هذا هو الظاهر أما أنت تروح تتبع شعراتك كلها هل بلغها الماء أو ظاهر منها كله بلغه الماء أو هذا تنطع ولذلك بعضهم يقول يعني هل صح صلاتي حتى لو غلب على ظني انه في بعض شعرات وجهي ما جهما الظاهراء الخارجية قالت نعم فكله نعم لماذا لانه هذا عنده خطأ في الفهم فلذلك ينبغي ان يفتى بضد قصده يفتى على الاصل تقول نعم انا ابد اجزم لابد ان تجزم ان الطهارتك صحيح يقول لنا يغلب على ظني انه في غسلي لوجهي الشعر الخارجي ما جهما كله لأنه يتوهم يقول معقول مثلا ألاف الشعرات كلها جاهل ما يجيه الشيطان فالظاهر عنده هو عدم بلغ الشيء وهذا غلط في تفسير الظاهر الظاهر هو غلبة الظن هذا هو الظاهر في كثير من الأمور الظاهر اللي قيني في الأمور نادر فيما يتعلق بالطهارة والصلاة وكثير من الأحكام الظاهر هو غلبة الظن هذا هو الظاهر وأرجو تفهموها جيدا لأن أغلب المتنطعين أولود يصيبوا بالوساء وسنسى الله العافية جاءهم هذا من عدم فقههم لمعنى هذه الأحكام وهو أنه يتصور لابد من اليقين فيروح يفتش عن شعره ويفتش عن عقابه يروح ينظر عقبه كل شوي حتى بعضهم يقطع الصلاة يروح يفتش في العقب هل جاء هو هو أول ما جاء لأنه يظن أنه ظاهر لقين القطعي لقين القطعي لا سبيل إليه في كثير من الأمور فالعباد يكلون أمرهم لله عز وجل أن توضع الوضوع الشرعي وغلبة ظنك تكفي صل الصلاة المشروعة وغلبة ظنك تكفي وإلا لو عملنا بهذا القاعدة ممكن واحد يتذكر صلاة الفجر اليوم يقول الله لا يمكنني ما قرأ في لا إذن أنا أمتأكد ما عندي يقيني نقرأ في فاتح نقول الظاهر والأصل لأنك قرأتها لأنك معكاد هذا فلا دائمك ترجع إلى فالظاهر هو غالبة الظن فيما لا سبيل إلى اليقين فيه وأغلب الأمور الاعتقادية والعلمية والعملية التي تبنى فيها فرائض الدين وقواطع الشرع أغلبها مبنية على غالبة الظن وهذا هو الظاهر شرعا نعم فالقائلون بالطهارة يستدلون بأن الله أحل طعام أهل الكتاب وطعامهم إنما يصنعونه بأيديهم في أوانيهم وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي وكان هو وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يجلب إليهم مما نسجه الكفار من الثياب والأواني وكانوا في المغازي يقتسمون ما وقع لهم من الأوعية والثياب ويستعملونها وصح عنهم أنهم استعملوا الماء من مزادة مشركة والقائلون بالنجاة لحظة شوي مثلة الثياب والأواني الثياب الكفار وأوانيهم للمسائل التي تحتاج إلى مزيد تجرية في هذا الوقت لأن الحقيقة أن الناس لكلة فقه في الدين وكلة مراعاة المتواعد الشرع كثير منهم خاض في هذا الأمر على غير بينه وبغير دليل بل مما يخالف المنهج الأصل عند السلط الصالح فاعتقدوا أن ما يريد من الكفار من المستوردات والمصنوعات أنه لا يجوز أكله ولا شراءه إلا استثناء لأمننا مضطرين فقط وهذا غصري هذا غصري نعم قد يرى أهل العلم في يوم لا أيام يكون من المصلحة أو من الضرورة اجتغاء المسلمين في أمر ما من أمور المصنوعات عن ما عند الكفار لكن هذا إذا, قامت إذا قام في المسلمين من يسد الواجه وإلا فيبقى الحل ولا حرج على المسلمين أن يستوردوا من الكفار كل شيء حلال من الملبوسات والماكولات والمشروبات وسائل الأمور الدبائح إذا كان انطباق الشرط عليها دبائحها الكتاب اليهود والنصارى كذلك في الأصل فيها الحذ فمسألة دعوة التحريم وأن نعيش طوارع استيراد المصنوعات من الكفار هذا خلاف الأصل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى في ذروة عزة في الإسلام قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير مما يتناوله النبي صلى الله عليه وسلم مستورد من أم أخرى وكانت بعض المصنوعات تمدع ببلاد شركية السيف المهند اللي جاء من الهند يمدح وهو صنع من وثنيين وألبست اليهود والنصارى ونبس الله سلم أكل من اليهود ولبس بعض ما عندهم واسترهن ذرعه وإلى آخره فأيضا المساءل هذه أحوان تحتاج إلى تقعيد وتحتاج إلى تأصيل فليس للفرد المسلم أن يفتات على البلمة وعلى الأمة فيحرم المستوردات مهما كان منبرر هذا التحريم أو يعني يتصرف تصرف يخرج فيه عن الأصل بدعوة أن هذا الجزء وأنه حرام فهذا شيء الشيء الآخر وهذا قد يكون مثالي من صح التعديل ولا ما الإسلام مثاليات الإسلام واقع أن الأصل في هذه الأمة أمة الإسلام أنها أمة رسالة قائمة على دين الله عز وجل حارسة على الدين شغلها الأول حراسة الدين والقيام بواجب نشر الدين ونشر الإسلام والدعوة لله عز وجل وهذا يشغلها عن أن تنكب أو ينكب أكثرها إلى المصنوعات و... فلا حرج على الأمة لو قامت بواجبها الأساسي لا حرج عليها أن, أن تأخذ مصنوعات الكفار وتسبه حاجتها لتتفرغ الأمة لواجبها الأساسي وهذا ما كان عليه الصحابة ولذلك أقول لماذا جاء أبو لؤلاء المجوسي إلى المدينة ها أسألكم لأن صناع ماهر ليس المسلم يصنع للمسلمين الأسلحة وإذلك صنع سلاحا فتاكا قتل فيه عمر ما كان على الصحابة غضب وحتى بعد ما قتل أبو لؤلاء بعد ما قتل مجوسي بعد, بعد ما قتل عمر ما الصحابة ما طردوا الصناعين الآخرين لأن حاجة الأمة تحتاجهم وهؤلاء مشكولين بالقيام على الإسلام والصحابة كانوا بالقيام مشكولين بالقيام على واجبات الدين وإدارة أمور الأمة بما يحمي الدين ويعزه هذا كلام فعلا لكي يكون واقعنا بعيد عنه نسأل الله يعفو عنه لكن لا بد أن نقوله ليتحرر وجه الحقي مثل هذه المسائل ما يجينا أو غير ما جهله يحللون ويحرمون بغير بينه ويفتاتون على العلماء وعلى الأمة وهذا يقاطع وهذا يقاطع من لا يقاطع أصبح بعضهم الآن لا في فيما ذه فيها مستورد من بعض الدول مجرد ما يشوف اسمه مع أن بعضهم ينحق أنا أذكر تصل بواحد بالهاتف قال أنا أن أنا من من يدعو ويحتسب في الدعوة إلى مقاطعة المصنوعات الأمريكية وقال الآن وقعت شو أرطتك قال اللحظة دي وقعت سراء سيارة كابرس نسيتني أقاطع البضايا المكين وش رايك؟ قلت الله على مبدأك تنازل على العقد أما على أصل الشرف الأصل الحل فأنت اللي يفتش عن, عن منهجك الذي ارتضيته لنفسك إن كان خطأ فعدل عنه فلأنه يقوله هو يبدو مصادق لأنه يقول أنا كنت أدعو دائما إلى مقاطعة كل ما هو أمريكي وأفاجأ أني في لهوة وأحتاج سيارة ف... اشتريت السيارة أمريكية والآن يقول وقعت العقد قال الله هذا الأمر لك هذا القاعدة الشرعية يعني ما تنبه حتى وقع الفاس على الرأس ولعل هذا يقاض له من الله عز وجل أنت اشتريت الآن سيارة مريكية هل تحرمها عن نفسك هل تلغي العقد ولغيت العقد ما يطيعك الناس لو رح في المحكمة قالوا لك هذا عقد منزم شرعا ولا بدام تشتري السيارة فهذا مثال ما يدل على يعني عجلة بعض الناس وافتياته على العلم والعلماء بدون بينات وليعني ذلك أن لا نرى المقاطع مطلقا الأمة إذا رأت يوم من الأيام أهل الحل عق فيها من العلماء والأهل الاختصاص إذا رأوا يوم من الأيام أن مقاطعة بلد ما هي في صالح الإسلام والمسلمين فليفعلوا ذلك لأنه بني على مصلحة كبرى لكن أن يفتات الأفراد هذا اللي يقول أن علي علي اعتراض أما لو صار يعني قرار شرعي تقتضيه مصلحة المسلمين فهذا تأصل شرعاً على قاعدة شرعية من الأشياء ليحسن التنبيه ليه في هذا المقام أنه لما سألنا بعض المختصين في مسئلة المقاطعة غيرها بعضهم يقول المقاطعة هي حقيقة في حقيقتها يعني شكلية لأنه حتى الشركات الأمريكية أغلبها مملوك لغير الأمريكا وبعض الشركات الكبرى المساهمين الأكثر فيها من المسلمين فانتقاطعنا وبالعكس كذلك لكل بعض الناس ينكب على المصنوعات الشرقية الأمريكية والصينية مع أن أغلب رؤوس أموالها لأمريكان تصب فوائدها للأمريكان وهي شركة يابانية لأن الاقتصاد العالمي أصبح الآن ما في حدود جغرافية فلذلك يقول يا أحد المختصين الاقتصاديين يقول نعجب هؤلاء يش ما يسألوا عن الاقتصاص في مدى يعني تأثير ما يسمى بالمقاطعة يعني يمغي الأمور تدرس بروية ويبنى فيها القرار على أسس مدروسة يستبين فيها وجه النفع أو دفع الضرر. أما هكذا يأتي برأسه القرار و ويجر الأمة وشباب الأمة إلى مهالك وهو لا يدري هذه في الحقيقة من الافتياط على الشرع نعم ما معنى المقاطعة الفرقية أن يقاطع إنسان من الناس يحرم على نفسه المصنوعات تلك الدولة وهذه الأصل فيه أنه فيه محظور لكن مع ذلك يحتاج إلى أن ندرس كل حال يعني إنسان قد يكون له اجتهاد سائفه يملك قدرة الاجتهاد وعنده تقعيد فهذا وإن أخطاء قد نقول له يسوق ذلك لأنه اجتهد لكن المشكلة في الصرفات الفردية العائمة هذه لا, لا, لا, لا, لا يس لها قواعد ولا تنبني على قواعد شرعية إلا مجرد يعني العواطف فأنا أقول هذه مسألة من حيث أنها مشروعة ومشروعة تترك لها العلم تترك لها العلم والإتصاص واليوم كثير من الفتاوى والأحكام العامة التي يطلقها العلماء في مثل هذه القضايا الكبرى لا يستغنون فيها عن, عن رأي متخصصين ولذلك ترون أو ربما لا ترون أكثر الناس لا يدري وهذا قصور في, يعني في, في, في الحق الإعلامي لهذه الكبر العلماء واللجنة دائم وغيرهم يعني القضايا المعاصرة والنوازل التي بمشايخنا فيها رأي النوازل حديثة كلها مبنية على أخذ رأي المختصين وكثير من يستدعي الهيئة كبار علماء أو اللجنة أو يستدعون طبيب أو أطباء يستدعون مهندس أو مهندسين يستدعون متخصص ليعطيهم ال... لي... وجه العلمي لهذه القضية المتخصص ولذلك أكثر احكام مشايخنا في النوازل التي تتعلق بمسائل المتخصص أكثرها مبني على استشارة المتخصصين وهذا أوضح عند المجامع الفقهية لأن المجامع الفقهية يعني بحوثها أكثر ظهور وأكثر أعلان المجامع الفقهية أغلب بحوثها في القضايا المعاصرة مبنية على اشتراك الفقهي مع المتخصص الآخر في البحث عشان يصل إلى هل ما يعطي شابا تصفق به الرياح وسط الشارع يقاطع ولا يقاطع قاطع من ضد من ومن قال له قال وإي بأل وجه مجرد أنك تكره أولئك القوم كلنا نكرههم وهل تعتقد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يأكل طعام اليهود والنصارى ويأخذ مصنعات الكفار هل تعتقد أنه يودهم يحبهم وين الموازين هذا الاتهام لرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والقائلون بالنجاسة يستدلون بأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن آنية أهل الكتاب الذين يأكلون الخنزير ويشربون الخمر فقال إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام يعني الحلال المحض والحرام المحض وقال من اتقاها فقد استبرأ لدينه وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام ويتفرع على هذا معاملة, معاملة من في ماله حلال وحرام مختلق فإن كان أكثر ماله الحرام فقال أحمد ينبغي أن يجتنب إلا أن يكون شيئا يسيرا أو شيئا لا يعرف واختلف أصحابنا هل هو مكروه أو محرم على وجهي وإن كان أكثر ماله الحلال جازت معاملته والأكل من ماله وقد روى الحارث عن علي أنه قال في جوائز السلطان لا بأس بها ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله وإن اشتبه الأمر فهو شبهه والورع تركه قال سفيان لا يعجبني ذلك وتركه أعجب إليك عبارات السلف رحمهم الله في نسأة الحكم على الأشياء يندر أن ينطقوا بكلمة حرام حتى ما يروني أنه حرام إمام أحمد كثيرا ما كان يعبر عن الأشياء المحرمة أكره لا يعجبني قد يقصد المكروه وقد يقصد الحرام أيضا يعني يتورعون عن إطلاق كلمة حرام يتجنبون الحكم فيها إلا بأمر بي أو مصلحة الناس تقتضي ردعهم بكلمة حرام وإلا في الغالب أنهم يطلقون حتى على بعض الأشياء اللي ترجع عندهم أنها محرمة مثل هذه العبارات لا يعجبون ذلك وتركوا وأعجبوا لي لكنها في هذا المقام في كلام سفيان تعني كراهية الأمر لا تعني التحريم تعني ترك المشتبه ومشتبه الا استغناء عنه نسأل الله جميع التوفيق والسداد وصلى الله عليه وسلم ونظارك عمين محمد وعلى أهل وصحبه أجمعين يقول هل المشتبهات هي المكروهات أغلب المشتبهات المشتبهات من الحلال والحرام أو قصدي مما بين الحلال والحرام أغلب هذه المشتبهات هي من المكرهات أغلبها وليس كلها يقول هل الأكمل في الأمور المشتبهات أن نتركها مطلقا في كل الحالات ولا نطلبها من أجل إبراء الذمة وأخذ الحيطة يعني الأكمل معه صح هذا هو الأكمل لكن ليس ذلك بلاسوء إنما كما جاء في الحديث فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام بمعنى أنها إذا تكاثرت عنده الشبهات تساوه فيها جرته إلى الوقوع في الحرام لا يعني أن المشتبهات حرام لكن تساهل الإنسان في الوقوع في المشتبهات والاكثر من ذلك يجره إلى الحرام ترك مطلق هذا يعني عبارة مجملة ما معنى مطلق ترك مطلق معنى ترك تحريم لا أما ترك معنى التورع نعم فهو الأولى وصلنا إلى صفحة كم نعم تفضل قال الإمام بن رجب رحمه الله تعالى قال الزهري ومكحول لا بأس أن يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرام بعينه فإن لم يعلم في ماله حرام بعينه ولكنه علم أن فيه شبهة فلا بأس بالأكل منه نص عليه أحمد في رواية حنبل وذهب إسحاق بن راهويه إلى ماروي عن ابن مسعود وسلمان وغيرهما من الرخصة أنا جاءني تنبيه وسبق مثله يقول أن أحيانا القارئ يعني قد, قد يشه في كلمة فهذا تقير على الخطأ الحقيقة أحيانا تساهل ثقة بأن القارئ ما قصد الخطأ وبعمر ذا الله خير يعني قليل الأخطاء هذا يذكر له ويشكر بالنسبة للإسحاق هو يختلف عن سيبويه ونفطويه إسحاق بالراهوية اختلف عن قاعدة الأسماء الآجمية الأخرى في مثل هذا المقام نعم وذهب ابن راهوي بن راهوية إلى ماروية عن ابن مسعود وسلمان وغيرهما من الرخصة وإلى ماروية عن الحسن وابن سيرين في إباحة الأخذ مما يقضي من الربا والقمار نقله عنه ابن منصور وأن هذه يكثر فيها الإشكال ويكثر فيها السؤال ويختلف عليها العلماء إلى يومنا وصورها كثيرة في عصرنا صورها كثيرة في هذا الوقت والأسئلة عنها الآن تترى فكاد تكون يومية على المشاهد أنه يعني فلا من الناس يعرف أن قريبه أو جاره أو أحيانا من أهل بيته قد يكون أبوه لقدر الله قد يكون أخوه قد يكون العائل للبيت يأكل الربا نفسه أو يأكل أمور هي حرام قطعة لست مشتبهات فقط فيقول هل أكل معه هل أكل من هذا الطقم وأحيانا يكون الأمر أسهل من ذلك أن يدعى أن يدعى الإنسان هذا المتورع إلى وليمة هذه الوليمة من إنسان يأكل الحرام نصدره الربا هذا, هذا المحل محل خلاف بين جمهور السبب منذ القدر وأغلبهم على جوازه والذين يتورعون لا يحرمون يقول إنسان يستغن أو يستمطاع لا يأكل من هذا الأكل الحرام الخالص طبعا هو حرام بالنسبة لكونه كسب ذلك الشخص لكنه هو حلال للآكل لأن الآكل هذا ليس هو الذي جلب هذا الحرام الذي جلبه إنسان آخر فبذمته فإذا أخذنا الأمر بجهز إذا أخذنا الأمر من باب التورع والإنسان ما ينبني على تورعه مفاسد أو ينبني على تورع الحرج فالأولى أن يتورع لكن إذا كان ينبني على تورع مفاسد كان يكون ابن يكون وأبوه لا قدر الله يعني من, من آكل الحرام يأكل في البيت فكونوا بيقاطع البيت وينازع أباه وأمه ويخرج عن هذه الصعبة ويترتب عليهم الفاسد أو كذلك يكون المدعو له اعتبار والداعي ممن يحسن تأليفه فمن الصعب أن طالب العلم يقول والله ما أأكل من وليمك هذا الشخص لأنه مرابي إذا دعاك ويترتب على إجابة الدعوة مصلحة أو دعوة مفسدة أو أمل في نصيحة تستجيب وهذا عليها أمل بعض الصحابة والتابعين وأدمة السلف وهو أيضا مما أفتابه حتى الإمام أحمد وهو من أشد الإم تورعا في بعض فتوى نعم وقال الإمام أحمد في المال المشتبه حلاله بحرامه إن كان المال كثيرا أخرج منه قدر الحرام وتصرف في الباقي وإن كان المال قليلا اجتنبه كله وهذا لأن القليل إذا تناول منه شيئا فإنه تبعد معه السلامة من الحرام بخلاف الكثير ومن أصحابنا من حمل ذلك على الورع دون التحريم وأباح التصرف في القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه وهو قول الحنفية وغيرهم وأخذ به قوم من أهل الورع منهم بشر الحافي ورخص قوم من السلف في الأكل ممن يعلم في ماله ممن يعلم في ماله حرام ما لم يعلم أنه من الحرام بعينه كما تقدم عن مفعول والزهري وروي مثله عن الفضيل بن عياض اي طبعا الشيء الحرام بعينه هذا تجنب سهل يعني مثلا انسان عرف انه اختلس شاتا وذبح وذبحها سرقه وذبحها إذا علمت أن هذه الشيء التي قدمت لك هي المسروقة فلا تكل لكن إذا كانت ضمن غاناً بالألات أو بالمئات ووجدت ذبيحة هذا الرجل الذي سرق فينتفي الحرج في ذلك ويكون الأولى إذا يترتب على الأكل معه مصلحة ودفن أفسدها أنك تأكل أيضاً ما يدخل بهذا وهو فيما قاله في أول الكلام من اشتباه الحلال بالحرام أيضاً هذا مما تعم به البل اليوم في الأنشطة التجارية الموجودة يعني لا أقصد مجرد الأكل أقصد إذا وجد في مال الشخص ما هو مشتبه أو حرام لكنه قليل جزء قليل ينسير جدا مثل ما هو في الشركات اليوم الشركات القائمة منها ما يقوم أساسه على الرباء أو معانمالات حرام مكوس أو يقوم على يعني أمور الفتوى فيها السائدة هي التحريم مثل بعصور التأمين شركة التأمين كثير من شركات التامين تأمينها لا تنطبق عليه شروط الشرعي وهو إلى الحرام يقر شركات العاملة في السوق منها ربوية ومنها شبه ربوية ومنها شركات خدمات وهي على نوعين شركات الخدمات منها ما هو يقع في الرباء في ومنها ما يدخله المشتبه بدون قصد فالشركات التي نظامها شرعي مثل شركة الراجعي الأصل فيها الحل ولا يجلس لحد يشكيك فيها والتشكيك فيها نوع من الارجاة لأنها من أحل ما نراهم من الشركات وإذا غلبنا جانب الوسواس والشك أو قعنا الناس في حرج ماذا بقي بالناس لأن الشركة فيما نعلم يعني تشرف عليه اللجنة الشرعية لا إشرافا مباشرا حتى عمليات النشاط في البيع والشراء والتورق تشرف عليه اللجدة الشراف بباشرة وتلغي أي نظام أو عقد اختلف شرط شرعي وهذا حصل لليوم فيما نعلم قد سألنا أعضاء لاحظ بعض أعضاء اللاجنة وثبت قتولنا هذا فهذه الشركة الأصل فيها الحل حتى حسب ما كواتر عندي إنه حتى ما يدخل على الشركة أحيانا من وجود بعض السيولة في بنك ربوية تعطي فوائد تخرجه الشركة اصلا من سيولة الشركة وله وجوه من النفاء من الإنفاق يعني على فتوى العلماء يعني بمعنى لا يدخل في ميزانة الشركة ولا في الأرباح الربوية اللي يأتي بدون قصد لأنه هذه معضلة قديمة حصلت قبل ثلاثين سنة وأكثر بعض التجار وال والشركات اللي يخفون الله ويخفون يعني يجدون أنهم قد يقعون في الربع بموجب التعامل مع يعني بنوك خارجية أو غيرها تعامل غير مكسود أو قسري وقعوا في مشكلة وجدوا أنهم إذا تركوا الأموال الربوية بموجب الأنظمة الغربية تذهب إلى التنصير وإلى المؤسسات الصهيونية اليهودية فتكون سلاح على المسلمين وهي أموال ضخمة من سهلة تعادل عشرات المرات الجمعيات الخيرية بين المسلمين مجرد الاموال الربويه اللي تاخذها المؤسسات الخيريه الغربيه يسمونها خيريه او المؤسسات الدعويه الغربيه ما هي سهله الاف الملايين فاستفتوا مشايخهم قالوا لا احسن تاخذونها لكن لا تذكروا اسموها لا تدخل عليكم يا ام خذوها وحفوا اخرجوها من رؤوس اموال الشركات وتنفط على وجوه تنفع المسلمين فهذا حاصل من شركة الراجع ومثالث فإذن الشركات التي أصل فيها الحل ما ينبغي أن يعني يتردد في ان ما يخبه منها من ربح وبلعن والشراء الأصل فيها الحل الشركات التي أصل فيها الحل لكن تدخل عليها نسب ربوية معلومة مثل شركات الخدمات الكهرباء والإسمنت والاتصالات وغير هذه كلها شركات الأصل فيها الحين لأنها خدمات والخدمات حلال تؤدي خدمات وتأخذ عليها جوع هذه يدخلها بعض الوجوه المحرمة إما ربوية وإما قمار وإما ميسر وإما فهذا كما أفتى به أكثر فقهائنا اليوم إنه يقدر ان عرف من خلال حسابات القانونية المعروفة المعلنة للشركة نسبته فيخرج إذا ما عرف فيقدر صاحب المال المشترك يقدر النسبة ويحتاط إذا كان يحتمل أن هذا الجزء المحرم واحد بالمئة فيخرج من ربحي ثلاثة بالمئة من باب الهدياء ويسعه ذلك لأن الأمر عمت به البلوى فلا الناس للناس لا تساهمون في الاتصالات لا تساهمون في الكهرباء لا تساهمون في الإسمنت لا تساهمون في الشركات الزراعية هذا حجر على الناس والناس اليوم هذه وجوه التجارة وطلب الرزق في الغالب واغلب الناس ما عنده قدرة يروح يضارب في الأسواق ولا يعني عنده مال بشغره يترزق به هو وأولاده فتحريم مبدأ الدخول في هذا الورم لوجود اجتباه يسير فيه نظر إذن يبقى على أصل إنه هذه الشركات التي ليست ربوية يخرج منها الجزء الذي يشك فيه وتبقى الأصل فيها الحج بقي الربوية, الربوية اللي مثلا البنوك البنوك كانت قبل عشرات السنين كانت بعضها ربيه الخالص فهذه منتهى منها المفوض الإنسان لا يتعامل معه بوجه من وجوه ما دام يجد من يتعامل معه غيهار يجد مصارف بنوك أسلم يتعامل مع الأسلم لكن في الأون الأخيرة كثرة انشطتها البنوك نفسها الآن البنوك الربوية الموجودة في كثير منها الآن دخل في الأنشطة الأخرى المباحة تجد مثلا البنك الفلاني الشهير بالريبوي تجد له أسهم في شركة السمنت له أسهم في شركة سابك له أسهم في شركة زراعية له أسهم لمعنى أنه حسب ما يقدر الاقتصاديون الآن البنوك الريبوية أنشطتها في غير الريبوي أكثر من أنشطتها في الريبوي لأنه وجدوا فيها أرباح وكل يبحث عن نقمتها أو كل واحد يبحث عن الأرباح لما وجدوا في النشاط الإسلامي في المعاملات التجارية الإسلامية ربو أرباح سابقوا إليها كما ترون دعاياتهم يضعون على يعني شعاراتهم الربح الحلال الربح صندوق الخير إلى آخرها خذ من هذه الأسماء منافسه على البيع والشراء التجاري فهذا أيضا يبقى إذا كان أغلب نشاطه كرعي أو في المباحات يرجع للأصل ولو كان ويرفع شعار ربوي أما إذا كان العكس وقد يوجد البنوك من البنوك ما الأكثر فيه ربوي فيبقى الأغلب فيه ما دام الربوي الأولى يجتنابه وإن قدر المأحد يودع أو يشارك في بعض انشطته فليجتهد في إخراج النسيب أو الجزء الربوي مما يحصل له لكن هذا يدخل في المشتبه والأولى يجتنابه نعم وروي في ذلك آثار عن السلف فصح عن ابن مسعود أنه سئل عما له جار يأكل الربى علانية ولا يتحرج من مال خبيث يأخذه يدعوه إلى طعامه قال أجيبوه فإنما المهنأ لكم والوزر عليه وفي رواية أنه قال لا أعلم له شيئا إلا خبيثا أو حراما فقال أجيبوه وقد صحح الإمام أحمد هذا عن ابن مسعود ولكنه عارضه بما روي عنه أنه قال الإثم حواز القلوب طبعا الإثم حواز القلوب يعني تؤثر فيها تجرفها إلى الأثام أو تغلف القلب تغلفه بالمعصية وغرين الذنوب هذا العبارة مجملة ليست تبينها ليست واضحة بينما العبارة الأولى كلوا فإنما المهنة لكم أجيبوه هذه واضحة الإثم حواز القلوب هذه اسم المحرمات والمشتبهات و... وليس جوابا على هذه المسألة صريحا لكن تدخل فيه من باب يعني ال... الافتمال من باب الافتمال فيبقى الكلام المسعود الواضح في الجواز هو الأصل والعبارة هذه لا تنقض الأصل لكنها ترد عليه ورود يعني جزء نعم وروي عن سلمان مثل مثل قول ابن مسعود الأول وعن سعيد بن جبير والحسن البصري هؤلاء كلهم من أورع السلام من أكثر الناس ورعا سلمان وابن مسعود سعيد بن جبير والحسن البصري ومرض ورهيم النخي ومن سيرين كلهم ممن اشتهروا بالورع ومع ذلك أجاسوا والآكلة من الإنسان الذي دخله حرام لكنك لم تسهم في هذا الحرام بتأييد ولا بمشاركة وإنما تعكلي أكل فأكلت نعم وروي عن سلمان مثل قول بن مسعود الأول وعن سعيد بن جبير والحسن البصري ومورق الأجلي وإبراهيم النخاعي وابن سيرين وغيرهم والآثار بذلك موجودة في كتاب الآدب لحميد بن جوي. وبعضها في كتاب الجامع للخلال وفي مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم ومتى علم أن عين الشيء حرام أخذ بوجه, أخذ بوجه محرم فإنه يحرم تناوله وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره وقد روي عن ابن سيرين في الرجل يقوم يقضي من الربا قال لا بأس به وعن الرجل يقضي من القمار قال لا بأس به خرجه الخلال بإسناد صحيح وروي عن الحسن خلاف هذا وأنه قال إن هذه المكاسب قد فسدت فخذوا منها شبها مضطر وعارض المروي عن ابن مسعود وسلمان ما روي عن أبي بكر الصديق أنه أكل طعاما ثم أخبر أنه من حراما فاستقاءه وقد يقع الاشتباه في الحكم لكون الفرع مترددا فسر العمة عمل أبي بكر رضي الله عنه بعد التشتيرات منها أنه من باب التورع ومن باب التحريم ومنها أن الحالة هذه حالة كان ليست كدعوة إنسان يأكل من مال الغير أو يبتلى لذلك أن يكون في بيت نفقته حرام ولا يملك أن يخرج عن هذا البيت كان يكون ابن أو يكون أخ أو مستضعف أو يكون استجابة لدعوة ما يدري هل هذا حرام بعينه ثم أي أجيب بأن أبو بكر رضي الله عرف أن هذا الذي هو أكل بعينه هو حرام ما هو مجرد أنه مال فلان الذي يأكل حرام لا عرف أن هذا المال بعينه وأيضا قصة بكر مرتبطة بعمل شركي أخذ أجر على عمل كهانة أو ألا تذكرون قصة فيختلف الحال فاستدلال بقصة ببكر رضي الله عنه قد لا يكون يعني يطابق ما ذكره الشيخ والعمة والعلماء من صور الأكل تناول طعام فدعى إليه صاحبه دخله أو بعض دخله حرام هذه صورة وهتلك صورة أخرى نعم وقد يقع الاشتباه في الحكم لكون الفرع مترددا بين أصول تجتذب كتحريم الرجل, كتحريم الرجل زوجته فإن هذا متردد بين تحريم الظهار لحظة لعلنا نقف عندها النقطة لأنها موضع جديد هذه تحتاج إلى تقعيد جديد الاشتباه في الحكم هذا أمر حقيقة ينبني عليه قواعد التنبيه عنها مهم إن شاء الله الدرس القادم يقول إذا بناء من مصدره حرام او اكثر من الحرام مستدنا فما حكم المسجد ويطلب منه التبرعات للمشاريع الخيريه هل يشمله الخلاف السابق وان كان المسجد أمره أحس احس تجرد الاكل يعني لا استطيع في الحقيقه ما عندي, عندي بين في هذا الارض الان اذا ناجيه نستشير فيه بعض من لأن الخلاف فيها يزال قائم في مرأة تبرعات للأعمال الخيرية سواء كانت خيرية خالصة مثل المسجد أو الأمور المساندة للأعمال الخيرية هذه الحقيقة الأمر فيها مشكل ولا عندي جواب أطمئني إليه إن شاء الله لعلي أجله, أجله إلى برس قادم سأضع عليه علامة شيء ما ننساه لأن هذا أمر مهم تكثر في البلوى الإحل هذا يعاني من مشكلة قد يقع فيها الكثيرين وهي من الأمور التي تعرض للبشر يعني يشكو مشكلة الوقوع في معصية النظر المحرم النظر نوعا في نظر انسان ينظر إلى المار محاسن امرأها وغيرها من لا يجوز النظر إليه نظره غير مقصوده كما قال لك الأولى ولك وعليك الثانية كما جاء في قصه علي بن ابي طالب رضي الله عنه هذه النظره اللي اول وهله كونها يقع في القلب منها شيء هذا أمر قد لا يكون اراده الانسان سهل مع حساسه ومشاعره لكن يجب ان يدفع هذا يعني يدفع ما يترتب يدفع ما يترتب على هذه النظرة من سلبيات بكثرة الذكر والاستغفار وصرف القلب الأمور المشروعة من تلاوة القرآن إلى آخره ومع الزمن إن شاء الله تنحل في نفسه لكن النظر المقصود التي يكون فيها تبع ويكون فيها أنت هذه حقيقة يعني من الذنوب وتجر للكبائر تجر للكبائر في النظر وما بعد النظر فينبغي لمن ابتلي بهذا أن يستمر في عمل الأسباب لأنه يقول أنه بدل الأسباب أو بدل بعض الأسباب فيستمر والله عز وجل يوفق ويسدده وليحرص على البعد عن مواطن الفتنة مواطن الفتنة لا مواطنة وليحرص على أن يكثر في وقلبه من ذكر الله وشكره والاستغفار ورقابة الله عز وجل فإن من يعلق قلبه بالله ويستشعر رقابة الله في كل أحواله إن شاء الله لا يقعد في ذلك ويصرف الله عنه السوء ويعينه ويسدده فليحرص على ربط قلبه لله استحضار عظمة الله وبإذن الله سيجد هذا خاصة بعد المصابرة هذا أمر يحتاج إلى مصابرة قد يكون لأول وهل ما تجد فيه قوة القلب قوة الأحاسيس لكن مرة مرتين ثلاثة كل ما تقع في مثلي أو تخشى أن تقع في مثلي هذه المواقف يعني علق قلبك بالله استشعر رقابة الله فإنك بإنه لا ستجد علاج أما ما يقع فيه بعض الناس وغيرهم من نتيجة التسارف في هذا الأمر من اللجوء إلى عادات غير سليمة ذو ما يسمى بالعادة السرية بالعادة السرية فهذه لا شك إنها من كبير الذنوب لكن لو درأها بمثل ما قلت ما العادة السرية قد تكون أحيانا نابرة قد تكون مرض يجب أن يعالج بمعنى أن قد يحتقن احتقان لا يملك دفعه لا يملك مرض وأن كان نادر لكن أجد أنه يصاب به بعض الناس ويكون عنده نوع من الهلع والرعب ولا يتسبب في العلاج وطيبا يكون عنده هنا على هلع وخوف من على, على, على يعني عقيدته وعلى أن يقع في خوف من أن يقع في كبائر الذنوب لكن يعالج اليوم وسائل الإعلان سهلة موجودة ومسورة ولا تضر بإذن الله إذا راح الطبيب مؤتما يساعده في علاج مثل هذه الأمة لا نزال في الحديث ألا وإن في الجسد مضغى إن الحلال بين وإن الحرام بين وصلنا إلى صفحة 222 يتكلم هنا الشيخ عن الاشتباه في الحكم من حيث الحل والحرمة وموقف المسلم من هذا الاشتباه طبعا هو سيأتي بالخلال لكن مع ذلك سرق المسألة سياقا بديعاً مقعداً واضحاً بيناً يستطيع طالب العلم ان يجعله يعني من الأصول في الاجتهاد في هذه المسألة لأنه يبني على النص وعلى اجتهاد السلف في مسألة التفريق بين الحلال البين وحر البين وبين المشتبه من ناحية ومن ناحية موقف المسلم من المشتبهات ثم متى يكون الأول مشتبه ومتى يكون غير مشتبه وهل الاشتباه نسبي أو حدي والراجح أنه نسبي الاشتباه نسبي كما سيذكر الشيخ وأن الاشتباه في الحلال والحرام وغيره في بعض المسائل قد يكون على شخص دون آخر في العالم الراسخ أو الباحث في مسألة أو الذي استبان له الدليل فأعطر الله بصيرة في مسألة من المسائل قد تكون عنده بيّنة لكنه مشتبه عند آخرين وهذا يشمل الكثير من المسائل الخلافية نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله على بينا محمد وعلى آله والصحبه أجمعين قال المؤلق رحمه الله تعالى وقد يقع الاستباه في الحكم تكون الفرع مترددا بين أصول تجتذبه كتحريم الرجل زوجته فإن هذا متردد بين تحريم الظهار الذي ترفعه الكفارة الكبرى وبين تحريم الطلقة الواحدة بانتظاء عدتها الذي تباح معه الزوجة بعقل جديد وبين تحريم الطلاق الثلاث الذي لا تباح معه الزوجة بدون زوج وإصابة وبين تحريم الرجل عليه ما أحله الله له من الطعام والشراب الذي لا يحرمه وإنما يوجب الكفارة الصغرى أو لا يوجب شيئا على الاختلاف في ذلك فمنها هنا كثر الاختلاف في هذه المسألة من زمن الصحابة فمن بعدهم وبكل حال فالأمور المشتبهة التي لا يتبين أنها حلال ولا حرام لكثير من الناس كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قد يتبين لبعض الناس أنها حلال أو حرام لما عنده من ذلك من مزيد علم كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذه المشتبهات من الناس من يعلمها وكثير منهم لا يعلمها فدخل في من لا يعلمها نوعان النص صريح لا يعلمها ما قال كل الناس قال لا يعلمها كثير من الناس ولم يقل إلى كثير من أهل العلم هذا من بلغت نبي صلى الله عليه وسلم وجوه مع كلمة لم يقل كثير من أهل العلم قال كثير من الناس أما أهل العلم فأغلب الأمور المشتبهة تتبين لهم وليس كلها أيضا يبقى نسبان نسبي القليل قد يخفى على أكثر أهل العلم. لكن في مساحة كبيرة مما يشتبه على عامة المسلمين أو طلاب العلم غير المتمكنين لا يشتبه على طائفة من العلماء وضرب الأمثلة الأولى التي في الطلاق وغيره ليبين أن هذه المسائل منها ما هو بين لكثير من أهل العلماء ومنها ما هو خفي على طائفة منهم وهي خفية على غالب العامة المسلمين حتى يرجع إلى العلم فيها نعم أحدهما من يتوقف فيها لاشتباهها عليه والثاني من يعتقدها على غير ما هي عليه ودل كلامه على أن غير هؤلاء يعلمها ومراده أنه يعلمها على ما هي عليه في نفس الأمر من تحليل أو تحريب وهذا من أظهر الأدلة على أن المصيب عند الله في مسائل الحلال والحرام المشتبهة المختلفة فيها واحد عند الله عز وجل وغيره ليس بعالم بها بمعنى أنه غير مصيب لحكم الله فيها في نفس الأمر وإن كان يعتقد فيها اعتقادا يستند فيه إلى شبهة يظنها دليلا ويكون مأجورا على اجتهاده ومغفورا له خطأه لعدم اعتماده وقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام قسم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين وهذا إنما هو بالنسبة إلى من هي مشتبهة عليه وهو من لا يعلمها فأما من كان عالماً بها واتبع ما دله علمه عليها فذلك قسم ثالث لم يذكره لظهور حكمه اين هذا القسم افضل الاقسام الثلاثه لانه علم حكم الله في هذه الأمور المشتبهة على الناس واتبع علمه في ذلك واما من لم يعلم واما من لم يعلم حكم الله فيها فهم قسمان احدهما من يتقي هذه الشبهات باشتباهها عليه فهذا قد استبرئ لدينه وعرضه ومعنى استبرأ قلب حسنت في هذا المقطع الشيخ يشير إلى مسائل كثرت في عصر. أكثر ما هي في عصر المؤلف رحمه الله ولذلك حب ننبه تجاه هذه المسألة إلى أمر يخطئ فيه كثير من الناس بل كثير من طلاب العلم كثير من المتدينين أي مسألة الحقيقة مهمة هو أنهم في بعض المسائل المستحدثة الجديدة حينما يدرجونها هم في المشتبهات يعيبون من يعمل بها أو بخلاف رأيهم فيها ممن يستحل أو ممن يحرم أحيانا باجتهاد يعيبون عليه وربما يكون دحونا في شخصه وأعظم القوادح التي يشيعها بعض المتعجلين ضد كثير من العلماء وطلاب العلم بدعوى أنهم وقعوا في المشتبهات أعظمها من هذا الباب هو أنها أي هذه المسائل المحدثة يكون للناس فيها اجتهادات وقد يرى عالم أوطار علم ومجتهد أنها حلالة ونظراً لأن ليس لا كلام أهل العلم متقدمين فيها قول فإن من يخالفه يرى أنه وقع في المشتبه والحرام مع أنه مستبصر من أمره من كثير من صور البيع والمعاملات الاقتصادية أخي المصطلح الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي تسجيلات الراية الإسلامية الرياض هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته